وهي مكالمة أخرى عفوية الشيخ المجاهد العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى أكثروا أهل الذكر إنكم لا تعلمون <تصفيق> يقول الثالث بعض الثلاث يقول بأقوان جديدية يدافر عنه البعض من بعض من الشفاء يسجد أن رسوله ثلاثية ومن أقوال السعرية التصيب على بغوبية جهاز للجمال ويقول أن عمر بن الحضرات لمسكب وطعية البشرية بروني الجبود وذاتذ خلصة فائعة التصريحية عن تجيحة وقالا يقول أن نسيحة بن عدد بن عزيني كان حقيقة يقول بموازنة مع السعرية قد يقول بها دل أقوال سعرية قد شيخ ناصر ولا يذني أحد لا شيخ بن ولا شيخ بن ولا من من أراد أن يأخذ من السادة في علم الشيخنا ومن سار على الشيخنا الآتي قال من أعظم العلماء لم يستوفي من الشيخ ربيع يعني عنده منهج ثلاثي شباب عظيمين وفي علم ثقل ولا يعرض ذا من قريب ولا من بعيد على القبلة على من الشباب اللي راح الفجاز يعرفه ان الشباب اللي ما زاد العودة صفر حيواني مش من في حلقات يتعلمونه ما عندك يفهمونه لأنه لا يعرض يعطي ربط قدم يعطي طلحة طابي يعطي بطلة طابي يعني تلبي مع النبي من حمد الذي هذا هو مليح لكن قوايا منهلية لا يعدرج عليها لا من خارج ولا من بعيد هذا حقال يستيقظ أن يكون لك عدد العديد في الحراثة لنكم المميز سورة الواق حديث من مجأة الجزائر وذلك ليس منذب السعر فيها نفسي عندي السنوات الماضية درس السنة ثانية السالة ورابعة أنا بإذن الله جاز. من حضر تلك المحاضرات أو من حصل أصلاً بعد, بعد سنة ثانية ثالثة رابعة ودركته يفقد يمنها في الشيء الكبير جداً في جميع ملائكة الحياة. ودركته يفقد يمنها في الشيء الكبير في جميع ملائكة الحياة. في جميع العلوم بإذن عز وجل. هذا تغير من السؤال هذا الثالث. إحنا كبرنا هو تقولوا كنا على الدعوة وإيجاز وغيرها لأنه قطلا محصل إيجاز يواجه هو عنده صفة منهجي منهجية قوة منهجية وضبط الشيخ خرابي كلها يعني ولا فخر شهادة أنت أستاذ العالم يعني من كل شيء العالم لو صرت من حيث لا لا لو والله ما يطلع ما علم الشيخ جل جل هذا له قويا لا شيء من حيث ما المنهج والذكرة المنهج وفهم المنهج ورد على المخالجين المنهج ماتش واحد صحيح ادفت حناء كل الناس اللي هو مخالج المنهج اوه هو صاحب المنهج لان ما يرد مثل هذا واحد صحيح كويت تابت وقلوا في مردين الوقت احد درجة وكو الذين هم عادتهم من اخوان تريد من درجة من جمعة من آناس من تأيين كل الجمعات والله سيناه وانا قل هذا الجلال لما كان يقول لما كان يقول الشيخ على كل هذه الجمعات جماعة السلطين وجماعة الخارجين وجماعة السلطين وجماعة السلطين لأن هذا جديد أنه لن يطلق بين الجماعات الكرابية ولن يطلق بين الجماعات الكراب على ما على حق خير أن يطلق أي حق يعملون إليه إذا هذه حق المعرسل هذه الجماعات ولماذا لن يأخذ كثيرا ربيل عندما كاما وتزين لما عشبه لماذا لن يتزين أن هذا كان أحفظ عندما قام له أباك الملأ وقال يا له يا البيانيش البناء إلى من تعوه كل في الحق أقول له وما كان له أن يخطأ البيانيين يقول هذا؟ في ذنب كانت مثالة وقلت وعلى من السرعة منعيز دورنا وأخذ العباد كانت هناك مثالة وما فتالك. Saját maga, jár a személyes életében, ilyen a lényügy. Ha a lényügyben jár, ما هو؟ أقول أنا حسن. أحب ما تفعله. لماذا أنا غرور في الحال؟ يعود. يعود. يعود. يعود. يعود. يقطع. يعود. إذا أردت أن تبني لي. يعود. أجد. أجد. إذا لم أكن حسن. إذا لم أكن حسن. يعود. إذا لم أكن حسن. إذا لم أكن حسن. يعود. إذا لم أكن حسن. إذا لم أكن حسن dan pentingnya bahwa ada yang disebut tanda-tanda keadilan. Memunahkan ya قالوا ولدكج من السوق هلا قالوا لا يوما عندكذ الله كرة coach محبوكا قالوا ربكتا علاء سسوسا علاء سوسوس قالوا ربي. قد أكن من قدة س敌ين الوementلاق وغايد للproblem46 قدرى ومن الظلام försنّه إذاك nuestro عبد Ouais Ta' Hin 1992 قالوا لماذا يأخذوا أنا قد أعدم καιral وووقعكم الولديون القادم ومراركوا بدون التغييرون وقـived out is the guard فقري Als cincanat, als baktúra, Atul, Atul, cincanat, a legtöbbet a a legtöbbet a szabad, ez is szabad, a legtöbbet a szabad, ez ez is a legtöbbet a szabad, ez is a legtöbbet a szabad, ez is szabad, a legtöbbet a szabad, a legtöbbet a szabad, ez ez فعله في الشيء عبد العزيز بن جاز، وفي الشيء نذين، هذا، على الشيء، وثمين عليهما، شيء على الشيء نذين، فهمه الله سبحانه على من الحش، إذا أنا الذي أضرب أضرب من أجل العيد، فهم خلاجهم. العيد، وضلعي العيد، فمن الذين كتبوا العمل الصبور، شهد شهد لهم، شهد العام والعام، شهد شهد لهم العام والعام، في علمهما، في فضلهما، وفي تعييمهما، في زمنهما للسنة، في معرفتهما في اذن امامنا هذا تماما على ذلك اذن انا راح اروح بالجامعه اويا الجامعه الاقامه او الجامعه اللي هي جامعه الشيخ محمد بن عبدالوهاب هناك اليها هذول يومها علينا هذول الثلاثه علي اهل البيانات التي تسيرها قبلا و تنفل الناس و هم حيوه عن العلم الشرعي الدين هنا الحمد لله الراي, الراي حلوة و اراء الوحيد و اراء السنة و هؤلاء الحنباء و احد السنة علم الكتاب والسنة و و لن يتأثروا Aha, valahogy a kisúrjága, ahogy a szép الراوي يعني الذي يحكم على لا قدره يعرفونه كانوا معطوه لها وكانوا معطوها ولكن إذا أتدين لهم الحق رجعوا لي يناس إحكامهم بعضهم يعني حتى بعدهم يرد بعضهم للصباح والصباح أيضا وعلى عدم الضباح فيه يعني إحكام احترامه والشكام له في فضحه وفي أجازه وحكاماته وبالطريقة السليمة والطريقة مع أدادهم والجماعة مع علمائهم فمدل هذا الشك لا يفتلك ولا يفتد هذا كلام الذي قاله ولا يفتد أن يفتد في شيء منه فأعقيد يقال هذا كلام الذي يقوله عن هذين الشيخين اللي باموية لما انتقيت لما انتقلت عن الله علي حسن الحمد قلت ان هذه وانا اطلب المشاركه على مر من تلك بدايات الجو سنجري ميريديا امبروزا الذي تحت قيادتنا و اتابع هذه الاطيه نريد ان نسلم من الثلاث تحت قيادتنا نقول راجع 300000 تحت قيادتنا هذا أول من أتى في هذه الدنيا أن تأتي من الفلاح لأجمل التلاقي تعيديه. آه والله من خرج من صربي. هم تبعوا وصلوا إلى خليفة والله كذا كذا. أبوك والله. اليوم خرج من صربي من خليفة صربي هذا. ليش الشيخ وعشرناه عشرة عمره وعبد رحمه الله وهو ليس له محتا فلا يغلق بيننا وبينه اجتماع اليوم الايام جرا في يوم من الايام ولم ي ي هذه متعفيه و... يعني لا هو من هو يقول في الفاتحه رحمه الله ولا ليست صحيحه لان ان السلفية الألباني تختلف عن سلفية المدينة كما يقول السلفية هي السلفية في أي مكان زمان أو مكان لأن السلفية هي الإسلام الأحداث وإستلناها على فهم السلف الصالح على فهم الصحابة والصابعين والترجعين الله عليه وسلم سألنا سأخارني ما الذين يعلونا الذين وليس بصحيح أننا في هذا الاستلاد لا نرى إلا ثلاثيتنا أو أننا حتى, حتى, حتى حكام الحكام حتى, حتى ولكن لا لا يحذرون الثلاثين ولا يحذرون الإسلام على أنه لا يقوم الإسلام لهم ولكنهم الحمد لله هم على على منهج قوي وعلى طريق مستقيم وعلى حقهم لله الحمد ويسجدون في كاب الله بسم الله وصوله على فهم الثلاث الثالث يحكمون هنا ويحكمون لا يحج حرام سلفية أو الحق في في بلادهم أو في العلماء في المدينة أو في في في المملكة يحترم الحق عليهم او أو الحمد لله ان من من ومن زمان انا اتشملها ما الجماعة وقائم على كتاب الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تجرف المسجد لما بدأ بسُلنة على قائمة الصحابة والصحابة لا هو وهو سلفي أي مكان وحيد ما وهذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل كله منظور. ولكنه صاح جاهل وصاحب وهذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل كله منظور. ولكنه صاح جاهل وصاحب هوى. وَاتَّقُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إخوتي الكرام هل الأديسيا على خطيئته الآن فتعالوا للجواب أنا <تصفيق> مستعد ha nem, akkor nem. Nem, nem, nem, nem, ههههههه ما فحاته يا فحيه اليضحكوا قليلاً وليدوا كثيراً جزاء بما كانوا يكفيون فكرة الإيمان الأخرى والدنا العلامة المجاهد ربيع بنهادي بدخلي حفظه الله ونفع به الجميع في الخاص بني صديقكم أن تطيلوا لنا مع أولى في أبي عبد الباري العنشري في وخاصة بعض المتعطين سيكونوا بالبلد أن في أوصف نحوة هذا أولا الشيء سنوات ها. نحن الضعف ونحن الضعف سبحان ولكن هذا إلا مناظرة على إقراضي ونضيح لهذا السبب ورأت بأنه السبب لا يا ده فضلته كده لا فضلته كده لا فضلته كده لا طلبنا طلبنا طلبنا عليك انا اجلك ان يجبر الصوت انا باذن الله لا طلبنا طلبنا طلبنا عليك انا اجلك ان أنا من معذورتي أبيع، لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وهذه كلمة طيبة من والدنا العلامة الناصف الأمين عبيد بن عبد الله الجادري حفظه الله وقدف روحه ربي جبري عبد الله الجزائر حضر الله تعالى حياك الله وحياك كيف حالك شيخنا الحمد لله نحن من الشباب الثلاث من أبنائكم إن شاء الله من الجزائر نتصل بكم حياكم الله حبذا لو أجبتنا على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى والله أنا عندي قلوب عددت حد سؤال أو شو عليك أنا. أه شيخنا أه بلغكم شريط عامله العيد شريفي سماه سلطان الهوى والسلطان الهوى لكما كلاما لك هو انا ما علي بالعيد الشريف لحتى يتوب لدى السنفيين بالجساء هل تاب قبلنا يا شيخ هو ارأى الشريف ما علينا من الهوى. يا شيخ ليس الامر تبارد حتى وحتى وان تابع هناك اشكال الله في اكاذيب كبيرة يناقر نفسه يقول ان لم الهوى هذا تنظر بلاد السلفيين الجزاء إذا تبقى بنا يا شيخ هو سر الخير مع المجرم يا شيخ ليس الأمر كذلك حتى وحتى وإن تبا هناك إنسان الرجل وقع في أكاذيب كبير يناقب نفسه يقول وألا لم أقول هذا ثم يقصب بالله أنه لم يقل هذا ثم يظهر الشرير بالحرف توضيح أنه قال ذلك الكلام يعني عندنا حوالي 15 عشر يتبعوها بالأيمان المغمضة فهل كان مثلك السلب انهم يقبلون لتوبة الكذابين لا لا يقبلوا حتى يفقوا بارك الله لا لا يفقش اه شيخ حالو شيخ أذكر بعض الأكاريب التي وضع فيها لا لا يعني انا عندي ضيوف يوم في الوقت ضيب شوي لكن الواجب نحن مرتعونا منه الواجب بعض المغل الشيطان م. يا اخي الرجل نحن منتهون منه الرجل بارض من قلد شيطان الرجل بارض من قلد شيطان شيخه عند عند عبارة فيها في موت علي السلام لو عرفتها عليكم ورحكمت أنت بنفسك على كل حال الرجل منتهون منه لحي مبارك مبارك فيكم هو لو جاء للشريط يكون أكبر لو لك فوال أو لك طارق عندكم في مجالك الهدى يرحلون عن الشريف نحن نكون طيب لا ننقل إليك شاء الله الشريف ولكن ننقل لك, لك سلام وحقين إن شاء الله أما الآن ما نحتاجه باركا لأنه مقتل نعم شيء لو جعلت لنا موعد إن شاء الله بكم فإذا كان عندك سؤال في خاصة في لك باركا الله الرجل هذا قد ينجع من, من باركا حتى يتوب العام الماضي في رمضان أراد أني زواني فرفضتهم منعته من زيارتي شيخ نعم, نعم. ما معلوم الإمام أبي داوستان الثاني في مقدمة ثلانية يذكر على أحد الكذابين أنه لم يقبل تومده احتياما للدين لما ثبت, ثبت كذبه فكرارا فهذا عشرية بسبب عندنا كذبه فكرارا ومراوضته حتى أوقع الشباب حتى إلي المراوضة وجعلهم جده الذين يتاتعون عنهم بالغاطب ويخطمون الجلماء فهذا هل نقبل ثوبته لأنهم مراوض وثبت عندنا السبب هذا الذي نريده الثوبة لابد أن تكون تصفيرية يحر بأخطائه جميعها ويتوب منها جميعها توبة عللية تفصيلية. بارك الله فيك يا ماك الله فيك شكرا وكيف الله يوفقكم ويهنيكم ويبارك في علمكم الله جزاك الله خيرا شكرا والسلام شاء الله ووصية لهم بالعلم الاجتهاد في العلم النافع والعمل الصالح بارك الله فيك شكرا وكيف حالكم؟ جزاك الله خيرا وعليكم السلام عليكم كيف حالكم؟ ca quân na đi mà đủà áo khi năng yêu tình gì khi dù khi baoụ khi là bao nhưú phân Quan xa ofkanas لقد سبق أن وفق الشيخ صالح العيد أنه لا يدري ما يخرج من رأسه فهل هذا صحيح؟ سوف تعلمون صحة ما قال الشيخ صالح. وإليكم الآن الأكاذيب التي تورق فيها العيد قم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال من قالوا كانوا يأكلون على الميزان، من كان كذباً منهم نصفهم من الثعلب، من يأكل من الثعلب أبينا. ثم لما عليه so much about about that you know about the matter so much you know you're better than you mean so لا ادلون الصادقون الشجره التي تنمو من يعني الذين في هذا هذا لا اطلب منكم الا ان تذكروا الله كثيرا وذكروا الله في الصباح وذكروا الله في a la hora de salir en un A de a a Se فالطفال ذي عاتف الله وعاتف يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله مع الصادقين وكنوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخوة الإمام لعل الأيدي على خطيئته الآن يتعلمون الجواب. ظهر <تصفيق> بعض الإخوة من يقول ان لا أخصه خصنا ثم قال ولما بعضهم لا يحض لا يحضرون للحلقة حلقة لا فإن يزيد في ترحيم رح كما عليت على بعض الإخوة برجحو حدره والله ولا هذا القول يعني أن الأطر في أهل البيض للتجريح قائم على أي أشياء يسيبون القول إليك ها؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يسيبون القول إليك أنا بيسي ما أعلم في محل لأنه لا أحد الضحلة إلا وقفت لأهل البيض للأطر فيه يكون كذا فأنا ما أجرح أنا أجرح المجروح يعني ما الذي هو ما أعلمنا عنه شيء فالأطر منه الجهالة فكيف أن أجرح من لا نعلم عن فممكن إذا كان في مجلس مجالك على ما ألمنا من كثير من أخوان القدوم اللي هم كانوا في جنزل و... يعني وتترعوا وخالفوا وتترعوا على هذا قلنا هذه مقول لكن الحمد لله هذه الطيبة التي تقينا فيها المرة الماضية وقدلتنا معهم في جنزل وغل ما كما أخيروني أنه عندهم قد أفضل ينسي غريل يعني يبقى الآن الفطم الثاني عبد السلام ورحمة الله ورحمة الله الثاني في حضور حلقات وعادة حضور حلقات والله بحسب حال الشخصي يعني من خلالي تعامل الشخص من خلالي تعامل الشخص يعني اذا كان طالب مرتدي ويواقف الجانعة مئة في المئة ويا خطر عند الشيخ العيد يعني وهذا كما نقول احنا من اشياء معروفة بحديثاتهم وكل اهل بلد ان سخر الله لهم ان يكونوا قائم على المنهج يعني يدب عنه ويبين حاله كما وقف إلى معرض الحمد ولذلك فمعروف الآن يعني على مستوى الجزائر يعني أن الذي هو يدب على المنهج والذي يبينه والذي يوضح هذا البداية الشيخ اللي حتى يعني هذا الشاب الأخ محمد عليه الصعود يعني كما معروف عن الأخوة يعني يشهد بذلك ف. إذا كان طالب المبتدي وغير ذلك، ومع ذلك لا يحضر الحلقات، إذا لابد أن يكون في الأكملة ماذا؟ شيء يعني لابد، ده. أما إذا كان طالب المبتدي وعنده كذا، ويرى أنه إذا حضر عندي ما يستفيد منه، يعني من كذا لا يعني فيه عدم حضوره عندي يعني شيء، فكل هذا يصبح بحيث بحيث بحيث شخصي بإمكانه يحكم عليه بذلك أو غير ذلك. يعني معروف الآن يعني على مستوى الجزائر يعني أن. الذي هو الضبع للغنهج واللي يبينه هو الذي يوضحها البداع وغير ذلك الشيخ الله حتى يعني هذا الشيخ الأخ محمد عليه في يعني كما معروف عن الأخوة يعني يشهد بذلك فإذا كان طالب المبتدي وغير ذلك ومع ذلك لا يحضر الحلقات إذاً لا بد أن يكون في الأكامة معنا شيء يعني لا بد أما إذا كان طمعن عن جديه وعنده كذا ويرى أنه إذا حضر عنده ما يستفيد ما عنه عن المنزل فلا يعني فيه فهذا الخطور عني يعني شيء فأقول هذا يفرح يحسد حالي شخصي بإن كان يحكم عليه بذلك أو ذلك. يعني في من القضايا الآن يقول هل من هزيه. إذا أردت أن تعرف من هو وعلمه بالحق من في من هزيه الزيخ؟ إذا قطنت مع دخالي من هزيه تعالوا تعالوا تعلم عن شفر عزيه. لا الله سبحانه لعلم بخير إذا أردت أن تعرف من هو وعلمه بالحق من في من هزيه زيه. إذا خصلت معه بخلي مناجية، أخذوا على أبوه عن لا، راح محمد الله لي تخرج. فعلم عنده شيء. ما عند سماح الله لي. الحمد لله رب العالمين. ليه؟ لأن جار أنه إذا جاء من آخرية، على يده بقوه وغير ذلك. والحمد لله على هذا الولد. هذا، والأخ وارتعت عند مراتع. عدل نسمع أي إنسان لحمه كبتيره. وكم ثم يأتي ولا أحد منهم. وهذا من ذلك الحين لا يجب أن يخشى أنني أتكلم فيه وهذا حقا هذا ليس من غيبتا لأجل الشيخ العزة فيه وإنما حفاظا على الشباب الثلاثي في القرية هذه يعني سنكون ممكن هذا يقطع من بعض الشباب يعني يجذب بهذا الميزان يعني يقوله إذا اختصر سبعه في شيء أو غير يقوله عن روحا للأخ يعني شكل حين كده يقول لك لا لا نضرح عنده وكذا وكذا هذا يجب أن يكون في ذهجه شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرق الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا بيان لمشايخ دعوتنا الأعلام نذكر لهم فيه بعض المخالفات التي وقع فيها الداعية أبو عبد الباري العيد بن سعد شريفي معروضة بحرث صوته كشفا لتلبيث المنبثين وتشويش المشويشين وهي كالتالي تسأة قعون في عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وطعنة في علي ومعاوية رضي الله عنهما وطعنة في الصحابي الذي كان لصلي في الصف الأخير بالرجال حتى يرى الصحابي الذي كان تصلي في الصف الأول من النساء رضي الله عنه وعنها وعنهم أجمعين ثم يليها عشرة قعون في بن باز والعثينين تغمدهم الله برحمته ثم طعنه في محدث العلماء عبد الوسيم الاباذ ما الله به وبارك في علمه وعلمه ثم طعنه في مهال الشيخ صالح ال الشيخ حضره الله تعالى وطعن في منجد العلماء نبيه بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وطعن اخرى مختلفة الالوان في والدنا الالعلام عبيد الجابري سلم الله وفي فقيه الالعلام جلد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وفي وفي شيخنا ومربينا سالح بن نافع الحربي متع الله به آمين وكذلك قالت في مشايخ الدعوة الثلاثية هيئة كبار العلماء حفظهم الله أجمعين وهذا فضل من عيش كما يقال وما سجل عنه أقل مما لم يسجل عنه وإليكم الآن يحرك الإيمان وهذه الطعون العيد في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وخيف يصفه الآن ألا عبيته عبية وهو بعيد عن الدين. أما ذل فكان خمر لذكرا ورجل مجنون في هذا المكان خالد وهو من أصحاب ما في الأرض. حتى كم من الدين نصفه أقوى على ما وقع. وهم من أذى في هذا السر في من في هذا السر تَنُونُ لِيَ رَأْفُ وَوَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ في عين وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وان ضل عن حكم الإيمان إن العيد لم يكشف بقوله أن عمر أن رؤيته رؤية من هو بئيد عن الدين ولكن ذهب إلى أكثر من هذا فعرض به أنه غير عارف بالرسول وبهذا بين وإليكم الآن وهي دائماً وأبداً رؤية من هو لديكم عيني أما من كان عادماً في رأس الله سلسل رهابتهم فتجانعون موصفه بعد ديهم رضي الله تعالى عن رقا ولولا إلتمعتموه قلتم ما يكون لنا استخدمت الإيمان بدأ أن ذكر رؤية من هو بعيد عن الدين وهو عمر، وتوعد أن يذكر رؤية من هو عارف بالرسول وبهذا الدين وهو أبو بكر رضي الله عنهما إليكم الآن كيف يكتب عمر وأنه يمكن أن يكبر لما اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم إليكم الآن. for okay. وما قال نفث إلا لورق <تصفيق> فقاه، فإن له لفلا إنسا فقرة، إن كان ذلك. وما قال نفث إلا لورق فقاه، فإن له ذلك. إذ سلطرنه بألزنتكم وتقولون بأخوالكم ما لنت لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وبعد ان نال من كرامة عمر وأنه بإمكاني أن يكثر بهذا الدين هذا فذكره مع زمرة الجاهلين وإليكم الآن أفنياً بالدين الذي راحى عمر وذي راحى الجهاز بكل مفار وفي كل جمال أفنياً الذي في مكان وفي كل زمان وفي كل وقت هذه هي بيشتركه هي بيشتركه هي بيشتركه هي بيشتركه هي بيشتركه هي الخير وفي يكون لنا أن نتكلم بهذا هذا هذا ما بقي للعيد إلا أن يذكر لنا الفوائد التي استخلصها من قصة فلاح الشديبية وإليكم الأن. استخلصنا من هذه القصة. استخلصنا منها أن النبي الله عليه وآله يمثل الشرع ويمثل العلم والعلماء، وأن هذا من الخصال التي الله It's all right. أنا أنا إيه؟ لولا اجتمعتم ظن المهمنون والرؤينات بانفسهم خيرا وقالوا هذا باسم مدين اخوة الإمام, الامام بعد ان سمعتم ان الذي يمثل العلم والعلماء والمعرفة بالشرع هو ابو بكر نيسى عمر وإنما أمر يمثل الرأي البشري الضعيف الظلون الجبول وإليكم الآن شبرة أخرى يطف فيها بعض الصحابة أنه شيطان وإليكم الآن الله اليوم يريد أن يحاوج وفعه بلالك في فهوء من الأرضان من هذا المعالم في العليل القبيل بحوة الرجال الله عز وجل والعليم هو الله الله عز في عفر الصحابة ويقوم بحاجة في عفر الصحابة ويقول كل ما يتعلمه فيه هل؟ والرجاء يجيب وأنا يقول هل كانت مراء الجميلة يتعلمه هم رأى وثيما كانت تعتمد صلاح فكان البعض إذا ركعنا الله وإليه One of us is the mental path. Tell me how that decay distance planetary are. One of us would be the decay distance to planetary are. One of the implemental paths. a to planetary are. لأنه وقفيني بالله في حالة الصحيحة من الله وجل لكن لا تجد شأن الله تبقى بالإخلاق ها؟ حسنا، حسنا، حسنا، حسنا حسنا اجتلقونه بألفنتكم وَتَحْزَبُونَهُ هَزْلًا وَهُوَ عَنْزَ اللَّهِ عَوْرٌ <عزيزي> وبعد أن تسمع لكم آنفا آل طعون العيس في عمر بن الخباب المتلونة فنكره لكم بكفتان آخر لطعونه في عمر رضي الله عنه وإليكم الآن أراد أن يكون, يكون كفار واسعى الله عليهم ونحن نعبد الله فلا <تصفيق> حتى نحن محاق معنا لأنه محاق معنا هذه هي كثمات أبار ربما وصحابين جاي لكن قالها بحضرة من ربي رسولي شركة ربما فقال لجول أليم ذلك هذا ينبخصر يعني من أجل هذا تسيل دموعه ينبخصر من أجل هذه الدنيا تتحصر ينبخصر إخوة الإيمان بعد أن وسط العيد أن عمر يتحصر من أجل الدنيا بل وتسيل دموعه فما بقي لعمر إليكم ماذا بقي إذا ما أفكر نظره أن ينبخصر أجل اذا بين لي يا رسول الله انما هو يلمس على عثرات من صلى الله على وعلى وسلم أخذ بيد عمر رضي الله عنه ليعيده إلى المنهج السبفي وإليكم ثالثة الأسراج ثم قال يا عمر حتى ذلك ماذا زنبا لأنه نظر إلى الدنيا بالنظار غير منظار منظار دنيا ويما حتى ذلك ماذا لأنه نقر إلى الدنيا بمنظار غير منظار الشرح منظار دنيا وإنراد <تصفيق> إذ تلقرنه بأرسنتكم وتطورون ما ليس لكم بني علم وتحسبونه هينا وهو إخوة الإيمان هاكم الآن طعنه في علي معاوية رضي الله عنهما وذلك حينما كان في معرض الدفاع العدناء عرعور وأذكر له أن عرعور يطعن في مدارك النظر وصاحبه فقال أن ذلك نزأت عرق كما كان بين المعاوية وعلي ونعوذ بالله والله المستعان وإليكم الآن وكيف تتحدث وذكر أنه أنه يطعن في كتاب مدارك النظر وقال انه يمدح.. يعني ابن مالك مدح للحكومة الجزائية <تصفيق> هذه اشياء خاصة لا ترسل الناس. ولا ولا مجاعة ارمى تروقع فينا علي وبيضوا ولا مجاعة ارمى تروقع فينا علي وبيضوا ولا مجاعة ارمى إذا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وكونوا مع الظالمين والآن نعرض عليكم حشرة تعون أكثر في العلامة ابن باز والعثيرين ترمدهم الله برحمته والآن مع الطعن الأولى فالآن من الأمور المتعرض على السعودية يعني أن جماعة سناكة الأولى والسرية الثانية كلهم طلب عزنا فلا يشيخ مؤسسين في كل الشيخ مؤسسين في كل الشيخ مؤسسين في كل الشيخ مؤسسين في تدريفه طبيعا كان فقط يعني وعلم إنذان تحقيق الحديث الآيات عن الواقع وحركة السنية عنها فانظر الآن الساق بول الطلاب كان يشكل الآن الزكاة في ركاة السياح والجماعة الآن رغم الدين السعودية الآن تقلصت لهم هاي مطلن لو لما صدقيت؟ لا! هم أدرا! هذا ما هي أنا نقول ما قلت لهم جزاء فقط تقلتها في القتال على وجه الأرض إذا كانت الزمان لما كانت الزمانات الحيث وعارف الجماعات السنية ومدلت الحركات المفتادين وما أصدت الأخير هو الزمان لا يستطيع ولا يستطيع حرفة كلا هل استطاع الجبر مع كل محارف الحركة عن كل ولو يستطيع ومسيق ناسك كل من ما استطاع في هذا الحساب لماذا له ؟ لأنه خدير بواقع الحالي ولي منهج هل مستطيع ناسك؟ كل منه علي استطاعه بسم الضرورة وشيط واسيخ واسيخ واسيخ فقال بكل عزيج يجيزو جال بغلما يجيزو جال في المسورة de hát ugye nem tudnal. Fenn, kb egy deka, egy és